رواية عن مالك ابن أنس الزهري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ورواه عن الزهري جمع غتير منهم الزبيدي وشعيد وجماعة وقد اشتمل هذا الحديث على معاني كثيرة وفرائم من الفوائد وعلى أساسيات التعامل مع الآخرين وعلى الأسباب المؤدية لنقاوة القلوب وسلامتها وبعدها عن الحسد والبغي والعدوان على الآخرين فقد اجتمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا على الابتعاد عن الأسباب المؤدية للبغضاء من البيع على بيع أخيه والنجج والخطبة على خطبة أخيه والبغي والظلم والعدوان ونحو ذلك فقول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ليس المعنى لا تبغلل الغضب أو البغضاء عفوا. ليس المعنى لا تبغلل البغضاء لأن البغضاء لا تنتج شرقائية لما تنتج عن أسباب المعنى لا تستجلبوا لأنفسكم أسباب البغضاء بل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإذا بدر من أخيك شيء ما من ذلك تلزم جانب العفو والصفح فإن الله جل على يقول وليعفو وليصفحوا والله جل على يقول والعافينا عن الناس والله جل وعلا قوة لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي يحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد وقد ورد عن أمير المؤمنين بسرد في مقال عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بسرد في مقال أنه قال ما عقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وعقاب هذا أولى من عقابه بالاعتداء عليه أو بمجازاته بمثل ما فعل ولطيما أن الإحسان إلى الآخرين يحصل به استعباد القلوب وعلى الأقل الكف عن شرهم والابتعاد عن إذيتهم ومن جميل ما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال فلما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات فيما حين يستجب لك أخوك أسباب الضغضات وعام بلد الميدان لذلك ينتج بينكما عداوة وبغضا وبغي واستطالة ومحاول الأذية وحسن وقد يتعظم الأمر ويتطور وعرضا أن يكون بين إثنيكم بين أربعة أو ستة أو بين عائلتين أو بين قبيلتين أو بين دولتين لأن النار من مستصر الشر. وقد لقي الإمام الشافر على عناء كبيرة من أعداء وقصومه ولد كان يوضي ويصح ويسكت ويحلم وحين قيل له ألا ترد عليهم ألا تتحدث عنهم رفض ولازم الصمت والسكوت؟ فرى أن هذا هو خير علاج حتى أنهم من بغير معدوانهم اختلقوا حديثا مكذوبا على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في آخر زمان رجل اسمه محمد ابن دريس يعمل عمل بن دريس ولكنه رحمه الله تعالى لم يتعثر بمثل هذه الأمور فهذه السنة الله جل على في عباده بد دائية يكون للإنسان أعداء مهما كانت منزلاته ولكن كلما زاد إيمانه وعظم قدره كلما كثر أداه قالوا سكتت وقد خصنت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه وصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح أما ترى العسة تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباح وكان يقول رحمه الله أيضا إذا نطقت سفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت يكلمته فرجت عنه وينخليته كمدا يموتوا ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا أقبح أنواع الحسد أي أن يتمنى العبد زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له هذه المرتبة هي أقبح أنواع الحسد. أن يتمنى زوال النعمة. النعمة عن الغير ولو لم تحصل له ودون يتمنى زوال النعمة عن الغير وأن تحصل له وفي كل شر هذا دليل على مرض القلوب وأنا محكوبة على الإيمان الصحيح والإيمان المطلوب وهذا القلب من أبعد القلوب عن الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم، والقلب السليم هو القلب الخالي من الغل والري والحسد والإعجاب وازية الآخرين، ثم دام هذا القلب يعمل أداء وحقدا على الآخرين، فهو بحسب يكون بعيدا عن الله، بعيدا عن الحق، غير موفق للصواب، ومن الطرائد في هذا الباب. ذكر الخطيب في الجامعة الإمام الخطيب رحمه الله ذكر في الجامعة أن ثلاثة ناس اجتمعوا فقال أحد لصاحبه أو لصاحبه ما بلغ بك الحسد؟ قال لقد بلغ بي الحسد أنني لا أحب أن أعمل أو لا أستحي أن أعمل بأحد الخير قط. قال تردد صالح لقد بلغ بي الحسد. أنني لا أحب ولا عشت أن يعمل أحد بأحد خيرا قط قال ابتعد والله ما على الأرض خير منكما لقد بلغ بي الحسد أنني لا أحب ولا عشت يعمل بي أحد خيرا قط وقد ذكر السمع الغندي وغيره أن خمس عقوبات تصل إلى الحاسد قبل أن يصل حسده إلى المحسود مصيبة الأولى هم لا ينقطع وعدو المرمن يعمل عملا فمدام هذا موجودا فهم لا ينقطع ولا يستريح من هم الحسد وعنائه حتى يواري صاحبة التراب بل لو وراه في التراب حتى يقضع ذكره وأن له ذلك المصيبة الثانية مصيبة لا يؤجر عليها أي فيؤجر على الشوك يشاكها معنى هذا من أقل مراتف الأذى لكن لا يؤجر على الحسد وعلى البغي وعلى الحرقة لتجوجت في قلب من جراء البغي على الآخرين والعدوان معنى أن هذه المصيبة من أعظم المصائف لكن لا يفجر عليها مصيبة لا يفجر عليها الثالثة مذمة لا يحمد عليها فإن لا يحمدون الحاسد على حسده بل يدمونه ويشتمونه ويسبونه وهو حديث مجالسهم الرافعة سخطوا الرب عليه فإن الله يسخط على الفساد الذين يعترضون على قدر الله فإن الحاسد معترض على قدر الله ولو رضي بقدر الله وآمن بقدر الله لما بقى على الله هذا الله الذي وابه والله الذي فضله فليس بحولك ولا بقوتك الخامسة مصيبة الخامسة يغلق عنه باب التوفيق يغلق عنه باب التوفيق وهذا ما أمر ملحوم في واقعنا وعالمنا ترى بعض الحساد يجروا الحسد إلى الباق والاستطالع على خير يغلق عنه باب التوفيق عوضا عنه يشتغل بأعداء الله وقصوم الإسلام يشتغل بدعاة التوحيد وقصوم للشرك. الشرك يوفق للحق؟ لأنه باغي ومعتدي وظالم لنفسه ومعتد على الغير فلأى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد قال ولا تحاسدوا والحسد من كبائر الذنوب ولكن إذا حسد الإنسان ولن يبغي فحاول تجاوزها الداء واستعان بالله ولجأ إلى الله فزعى إليه حري أن يعفو الله عنه ويزيل عنه هداءه فإن لم يذهب عنه فلا يضر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولا تحاسدوا ولا تجابروا التجابر أيها كل من الأخوين أخاه دبرا وذكي ناية عن الهجر والهجر في الأمور الدنيوية محرم إذا كان بينته وبينها قيب خصومة فلا يحل لا تنتهج تهجر فوق ثلاث رأيت رخص في ذلك أن تهجر ثلاثة ليالي وهذا ليس محمودا أيضا إنما هو مباح إذا تجاوزت ثلاثة ليالي أتمت وظلمت نفسك وأديت غيرك وعصيت ربك وخالفت سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا أي ابتعدوا أيضا عن الأسباب الجالبة للتدابر وهي كثيرة جدا وعلى حسب قوة من رجل ووفور عقل يبتعد عن أسباب القصومة وأسباب التدابر مع الآخرين لنظر يكون هناك عقل يمون التدين الذي يحمل الإنسان فقد يحمل تدينه وصلاحه فيحمل هذا التدين بل أن يصاحبه عقل راجع إلى أهزية الآخرين وأذن والبغي عليهم فنحن نرى التنميات الآخرين بأن كل من هجرك فهو حاسد أو كل من رد عليه فهو حاسد فقد يكون مخلصا لله والبعث لوعى ذلك التدين ولكن عنده نفس عقل ألم ترى أن العقل زين لأهله ولكن تمام العقل طول التجارب التدابر نوعا النوع الأول المحمود ونوع الثاني المذموم المحمود أنت تدابر أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت تبتعد عنهم وأنت جاعفياً ولا تحضر مجالسهم ولا تركا إلى الذين ضلبو كما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ضلبو فتمسك من ومالكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون وفي صحيح مسلم حديث ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبداوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في طريق تطروا إلى اضيق فقول صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام هذا نهي عن بداية اليهود والنصارى بالسلام والأصف بالناهي يكون للتحريف وهذا رأيه أكثر العلماء وقول الثاني إنه لبأت ببداية اليهود والنصارى بالسلام قال الإمام لوزاعي رحمه وتعالى إن سلم فقد سلم الصالحون قبلك وإن ترك فقد ترك الصالحون قبلك المذهب الثالث الرجي إسلام فلا بأس بالسلام عليه وإلا فلا والصحيح منع بدء اليهود والنصارى بالسلام لأن الحديث في صحيح مسلم وهو طاض على خلاف من خالف في هذا المسألة لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وهذا من هجرهم والبعد عنهم ولأن السلام اسمه من اسماء الله جل وعلا لا يصح بين أعداء الله جل وعلا وإذا لقيتموه في طريق فاضطروهم لضيقه يصيب بعضنا السهما لهذا حد يتصور أن المعنى أن تعتدي عليه وأن تؤذيه في الطريق وأن تحاول أن توصقه بجنبتي الطريق وهذا فهمه فهم سيء للحديث فالمعنى من الحديث باتفاق ثابر المحققين وإذا لقيتمهم في طيفة طرهم الأضيقة في وسط بوسط الطريق الذي يضطرهم إلى الأغذ بجنبتي الطريق وأفهم الناس للحديث من الصحابة رضي الله عنهم فابور في تعاملهم مع للذمة وفي المستأمنين والمقصود هجر وأعداء الله والبعد عنهم ولهذا تواثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم عن جزيرة العرب النوع الثاني الهجر المذموم التدافر المذموم هجر المسلم بدون حق وهذا وهجر المسلم نوعان أيضاً أن يهجر من أجل أمور دنيوية فهذا لا يجوز يتجاوز ثلاثة أيام النوع الثاني يهجر من أجل أمر ديني وهذا نوعان نوع الأول يكون بحق فهذا يراعى فيها المصلحة الرئيس في المصلحة ثلاثة الدعاء فإن الهجر كالدوى يضع الطبيب موضعه والأرض الثهاجة ليكون طبيباً يريد العلاج لا يريد الاستشاف من الآخرين أنه عدت الهجرة بدون حق فهذا محرم ولا يجوز والآلاء قال صلى الله وكونوا عباد الله أخوانا متناصرين متعاضدين متكافتين متعاضدين متناصرين متناصرين, متناصرين متعاونين متكافتين لأن تذهب أريحكم وتذهب قوتكم ويستحوذ عليكم الشيطان ومن الضروري أن يراعي في الهجر المصالح والمفاسد ومن الضروري أن ينظر في مبدأ الهجر هل هو الهواء أم البحث عن الحقيقة فأن بعض الناس يأتي الطالب العلم ويحذر عنه لما يجالس أعداء الله من العلمانيين وغيرهم ويخيل له إليه أن هذا العمل من التدين ومن الصلاح ومن الاستقامة وما علم أنه من الجال وحرمان فأهل العلم من قدرهم ولا مكانتهم ما كانت أخطاؤهم من الضروري مناصحتهم وتوجيههم والوقوف معهم ولا جزائهم الهجر والسب والشتم والبغي والعدوان المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقذله ولا يسلمه أي لعدوه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أيها جراء أخاه أي المسلم قتالات هذا في الأمور الدنيوية أما في الأمور الدنيئة روعة لغة مصلحة وروجية المنفعة فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبة وصاحبه خمسين يوما والحديث متفق على صحته وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شارة والحديث متفق على صحته وهجر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته أربعين يوما وهجر ابن عمر ابن الله وهجر عبد الله المغفل ابن الله وهذا أمر متواثر كما قال ابو المهلب وأجمع عليه السؤال السنة كما نقل الإجماع الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة أكتدي بهذا والله عليه كتحية المسجد وركعتها الوضو والصلاة على الجنازة وركعتها القدوم من السفر عند من قال بها وصلاة الاستخارة إذا كان يفوت وقتها وغير ذلك هذه ذوات والأسباب يجوز أداؤها في أوقات النهي ووقات النهي على وقت الاختصار ثلاثة الأول منطلع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس الثاني قبل دان الظهور بحدود سنتي عشرة دقيقة حين يقوم قائم الظاهرة الوقت التاز من بعد العصر من بعد طوال العصر وقيمنا الاصفرار إلى غروب الشمس والسحكامها في ذلك هل هي النهي لا بات بفعل دوات الأسباب في وقات النهي فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فلا مانع نصليها وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من علماء لجمع واختار ذلك لما محمد رضي تعالى في بعض المسائل كصلاة الكسوف. نعم. نعم. هل صلي رأس الصبح وصل إلى إحدى ثلاث؟ هل أول مطلع من الجماعة في المسجد؟ هل في حقي تقول الجماعة واجب عليه في المسجد أن يصلي في البيت؟ وهذب على الجميع. أراك يقول إذا. سافر الرجل مثلا سافر من بريدة الى مكة او الى الرياض او الى بلد اخر ثم وصل البلد الاخر قبل يدخل وقت التانية وهو قد جمع جمعة اخير اذا كان يشق عليه الانتظار لدخول وقت التانية لحيث وصل وقد انتابه تعب من مشقة السفر الوحيدات فلا بأسه أي ناس ماذا استيقظ صلى الصلاةين ما لم يفوت وقتهما أو يبعد بتأدية الثانية مع الأولى وإذا كان يريد الجلوس ولم يصبها أي تعب فيصلي الأولى وإذا دخل وقت ثاني يصليها مع جماعة المسلمين في المساجد يعني من سمع النداء فليجب وما دام أن دخل البلد. وسمع النداء فالأولى في حقه يصلي في المسجد وهذا أحد القولين في المسجد القول الثاني رأي الجمهور أنه لا يلزم الصلاة في المسجد لأنه مسافر وستدل على ذلك لما روا الخمسة وغيرهم حين الصلاة الفجر في مسجد الخيث تداوى برجلين في قريات القول لم يصلي فدع بهما فجي بهما ترعب فراعصهما فقال ما منعكم أن تصلي معنا لاتتموزين قلنا بلا يا رسول الله ولا تصلينا في رحالنا قال لا تفعل فإذا سيتم مسجد جماعة وهم صلهم فصلي معهم فإنها لكما ناكلة فها أدان الرجلان قد صلي في رحالهما ولم يصلي في المسجد ولم ينكر عليهم أن يبسوا ذلك الله إن منكر عليهم كونهما دخل المسجد وجال خلف الصفوف ولم يدخل مع جماعة المسلمين ولكن القول الأول قد يكون أطبط للناس حتى لا أدير التلاعب ولكن يعلم من نفس الإنسان أنه لا يستطيع عذاب ونحن ذلك أو ينتقل من مكان إلى مكان أو يريد مراجعة في بعض الدوار الحكومية فيشق عيدها وكل طاقة في وقتها فلا بأس يجمع بين الصلاة ثم جمع جمعة تقديمة وجمعة تقيل لأنه يعتبر هنا إذن مسافرة نعم صحة حديث قيلوا أنا أخي أسأل عن صحة حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل باديا بادي لذلك أقول قيلوا لا تكون قبل الزوال القيلوا لا تكون قبل الزوال وهذا الخبر جاء مرفوعا وموقوفا والموقوف جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحيح أن هذا الخبر لا صحه لا مرفوعا ولا موقوفا ووقفه الصحه من رفعه ووقفه الصحه من رفعه وعاءه معه هذا لا يصح وعلى فرض الصحة فلا يدل على وجوب الخيلولة نظير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن فعيب عن أبيه عن جده قال الراتب شيطان والراتبان شيطانان والثلاثة ركب ذهب الجمهور الى عدم تحريم ذلك ويحتمل ان يكون لإجابة القيلولة لأن شب ذلك بالشيطان نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان فعلى كل هذا الخبر لا يصح ولا مرفوعا ولا موقوفا شخص <تصفيق> عاز على أداء الله لكنه يعني ذهب الى شدة بالجزء هل على الشيء انشأ السفر من اجل العمرة نعم اجل ذهب الى شدة والطائفة. اذا انشأ الرجل السفر من اجل العمرة فلا يحق له مجاوزة المواقيت الا بإحرام واذا تجاوز المواقيت بدون إحرام واراد يعتمد فلابد يالفعلها في المواقيت فيحرم منها ولكن لو كان لو كانت النية الذهاب للتجارة الى جده وقال هيا لي الوقت اعتمرت وانا فسوف ارجع الى بل فتهيأت الاسباب الى ان يعتمر فحين انه يحرم مكانه الذي هو يقصن فيه وكذلك لو قال اريد التجارة ولا اريد العنفة اصلا ثم بعد ذلك نوى العمرة يحرم من مكانه وهذه مسألة أولى من المسألة هذه قبلها إنما الحديث عما عزم على العمرة وليس له لونية إلا العمرة ثم دخل بعد ذلك نية الذاب النزهة جدا حلاس هذا لا تتجاوز مواقيت إلا بحرام فإذا تجاوز مواقيت وجب عليه الرجوع فيحرم من المواقيت نعم مالشي. لا ماشي جردا معرفة نعم مال. الصلاة الجهرية محل صحيح الأخي أسأل عن قراءة الفاتحة وحكم قراءة الصلاة الفاتحة في الصلاة الجهرية وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم ويشير لأهل المذاهب على وجه الاختصار المذهب الأول مذهب الشافعي أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب سواء كانت الصلاة السرية أو جاهرية واحتج على ذلك بما جاء في الصحيحين من رواية الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واحتج على ذلك بما رواه مسلم في الصحيحة من رواية سفيان ابن عيينة عن العلاب بعد الرحمن عن أبي على بيريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة كتاب فصلاته خداج خداج خداج محتج على ذلك أيضا في روى لبن أحمد وبعض أهل السنن من طريق محمد بن إسحاق عن مفحول عن محمود بن ربيع عن عبادة الحديث وفي لكم تقرأون خلف إيمانكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بتاتحة الكتاب المذهب الثاني عكس هذا المذهب النتاتح لاجب قراءتها لا في الجهرية ولا في السرية وهذا مذهب أبي حنيفة وقول للمالكية وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفي البابة دلة ضعيفة كحديث تهر فيها فقال هل قرأ معي, قرأ معي منكم أحد؟ فسكت القوم فعاد مرتين وثلاثة وقالوا نعم قال أقول ما لي أنازع القرآن قال الزهري فامتهى الناس معنى القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه وقالوا أيضا إن الإمام يشرع لها أن يسكت حتى يقرأ المأموم فذا فرغ الإمام من الفاتحة شرع لها أن يبادل بالقراءة فإن يقرأ إن يعطيناك الكوثة وأنا بقرأ الفاتحة يركع وأنا بعد لم أفرض من الفاتحة إذن الإمام لماذا جهر ومن يسمع ومن يساعد من قراءته ومن يستمر من وراء ذلك وقالوا أيضا إن الحديث الاستجابي الشابعي لعلك تقرأون خارفة إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا لفتح الكتاب هذا الحديث ضعيف وقد خارف فيه مكهول الزهري والزهري أوثق من مكهول وقد رواه الزهري عن محمود بن ربيع عن عباد لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا محمول على الصلاة السرية جمعا بينه وبين الأخبار الأخرى قالوا أيضا وجمع بين النصوص واجب على قدر الإمكان وقد قالت المراقي وجمع واجب متى ما أمكان وإلا فللأخير نسخ بينا وهذا القول لعله أقرب الأقوال في المسألة أن الفاتحة لا تجب إلا في السرية أما في الجارية فلا تجب لكن إلا كان فيهم فرصة ووقت يتهيأ للقراءة بدون شغل البال ونحداث فلا مانح من القراءة أما لو كنت أريد أن يطارد الإمام وأنه السابقة فلا داعي للقراءة لأنه لا يشغل ويصدع التأمل والتدبر الله نعم أقرأ صلى الله عليه يوم القوم أقرأ أقرأوا ليهم أقرأ أقرأوا الأقراءة قلت يوم القوم أقرأهم أعرف قرأته يا أم القوم أقرأهم أو ما قلت هذا؟ ما لا قلت يا أم القوما صدق أعرف أي يا أم أعرف أم قرأ مضاض فاعل ضمير مستتر تبنيه لا فاعل موجود فاعل موجود القوام إذن مفهوم صحيح أقرأ المضار أم مضاض نلايه أقرأ مضاف أقرأهم ماذا مضاف إليه صحيح يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ما هو سؤالك يا أخ؟ أقرأ أسهم حباً أسهم جيد أخ يقول على قول إسرائيل يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله هل هو الأقرأ؟ يعني الأضبط والأجود القراءة أو هو الأحفظ فيما ينقال للعلماء بأن المقصود الأحفظ وفي من قال بأن المقصود الأجود يدل على هذا أن نبا بكر رضي الله عنه كان يأم الصحابة وفي من هو أحفظ منه فعلم المقصود الأجود ولكن يجسمع شيدان وضابطان للقراعة فنقدم الأكثر أخزا للقرآن تمامًا نصلح هنا أراد يدبر بعض الصحابة في قبر واحد قدموا أكثرهم أخزن للقرآن. فالعلل هذا الغرقول بين مقصود الأدود والأحتقراء والأضبط هو, هو, هو الأرجح قول أنت لمثلاً. نعم. نعم. التورج تورج سنة تورج ثلاثة سنوات في التجاوز الأول. وبينفس الجهتين سنة والتورق في التجاوز الأخير ذكر الصلاة ذات التجذات الصلاة ذات, ذات التجاوزين سنة ليس بواجب أن تورق فقط أحسن ومن لا فر حرج الفجر ما تورق قلت ذات الصلاة ذات التجاوزين الفجر ذات التجاوز واحد إذا في استراحة نعم أحكم والاجتهاد الإيثاد النجيد. طيب هذا باب وهذا باب أعطنا أحداً. هذا كل ما خطر علي. أنا عن أحكام التصوير واحتمل النجيد. العصب في التصوير أنه محرم. ومقصود يطلق التصوير هو تصوير دوات الأرواح. أما لروحة فيك السجر ونحذار فلا بأسه بتصويره. أما تصوير دوات الأرواح فإنه محرم. وفي الباب أكثر من ثلاثين دليلا على تحريم التصوير نذكر أهم هذه الأدلة اختاروا إما أن نذكر الأدلة وتخرجون ولا تذكر الأدلة وأنا وأخارج <تصفيق> أنا أخارجون أنا أخارجون أنا أخارجون أنا أخارجون جيد أعطنا على خيوة الأمدى الذكر كل مصور في النار هذا حديث متفق على صحته قال الثاني ومن يعذب مدغق الخلق هذا متفق على صحة حديث ابو هريره الثالث نعم لا تدع صورة رضاص وقبر مثلث وهيتا رواه مسلم في الصحيح عن حديث الهياج عن علي بن ابي طالب الرابع صلى الله عليه وسلم شد الناس عذابا يوم القيامه المصورين نعم يقولوا لواهن الله ايضا هذا حديث متفق على الثاني حديث كله متبقى عليه من أفراد مسلم دال على تحريم التصوير وقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار كل من صياغ العموم كل من صياغ العموم تأشمل جميع انواع التصوير تأشمل جميع انواع التصوير فهو كان التصوير, التصوير مما له ضل أو مما ليس له ضل ما تتصل فيتغرافيا أو غيره وفي البخاري لعن الله المصور وفي البخاري لعن الله المصور ويدخل فيها المصور في اعتبار أن الراضي بالذب كفاعلة أعطني, أعطني دليلة من القرآن بين الراضي بالذب كفاعل من القرآن تحفظ جزء الماء تحفظ تحفظه شمس هذا الدليل فيها <تصفيق> اهلا على خيرك اهلا جيد على دليل جيد لكن هو... ولا نتفانا نلعب في ضحاها نعم هلا الاخوان نجاوب نعم فعقروها نعم، فعقروها ما ويش الذي عقر واحد ما اسمه يقال اسمه او خدار. اسمه قدار اسمه الذي عقرها واحد فاسم الله العقر للجميع لأنهم كانوا راضين بذلك فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدمدهم مسواها ولا يخافوا عقبها إذا سألها فأتوقف فأخافهم شاء الله إلا أن الراضي قدام كفاعل لعن الله مصور يطلق فيه المصور لأسمى كل نواع التصوير إلا ما عمت به البلوى ياصف تصوير التحريق. إلا ما عمت به البلوى فيرخص في ذلك بالنسبة للأناشيد طبعا لقى أشخي اختصار بالنسبة للأناشيد الأناشيد نوعا لا رأي بنا لا تأكيد كان كانت تنشد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القصائد تنشد في المساجد وكان نفسه يقول له جوم القدس معك ولكن كان المقصود من هذه القصائد والأكعار هو الذب عن الدين ونصر التوحيد رب العالمين وكان المقصود من ذلك هو المعنى وليس اللفء والإطراف الحين نقولنا أنا أشيد نوعان النوع الأول ينشد منشد ولا على الآخر يقصد ما يجاري الآن عبر العشطة ووو وتشكلت له شركات الآن النوع الأول أنا أشيد وضعت فيها محسنات من الصدا ومجموعة ينشدون وراءه ويوجد المنشد بصوت ملحن أشبه ما يكون بالأغاني، والعلماء الذين يعرفوا الأناشيد هذه يظنونها أغاني، حتى في الكثير والغالب لا تفهم ماذا يقول، لا تدري ماذا يقول، إنما تريد أن تشبع هواك ونفسك باللحن لا لا لا غير من لا يك الشان وشبهها. هذا الأنشيد محرمة ولا تجوز وذلك لوجوه الوجه الأول أن هذا الأنشيد ملحنة ويأشفى ما تكون بالأغاني ولا لم تأخذ حكمها من كل وجه الوجه الثاني أنه ما قصد بهذا الأنشيد المعنى قصد قصد اللحن والتهيج ويتارة الغرائز ونحو ذلك الأمر الثالث أني أشغل كثيرا من الشباب هذا أنا لا أهمة لكذلك الجباب اللي سمعها للأناشيد تعوض عن سماع المحاضرات والدروس العلمية والاستفادة من سماع خرار ذلك اسمعوا أن هذا الأناشيد تطربهم وقد اعترض بذلك كثير من عقلاء القوم الأمر الرابع اللي كان مقصود بها تعبد لله فهذا منهج الصوفية هم يتعبدون لله بالأناشيد وهذا منهج صوفي جديد أنا أعد الثاني من أن يكاد إذا كان ينشد بصوته ولا يلحن على أوزان الأغاني لأن بعض المنشديف للأسف تستيقن بلحين يستمع الأغاني اللي يأخذ ألحانها ولا ينشد على أوزان الأغاني إنه بصوته أي شاشي. وحين وحين ذي لباته بسماعه ما لم تصد عن القرآن وعن السنة وكان مقصود بسماع ذلك هو المعنى والاستتاده والله اعلم نعم لا باس بذلك بابا رح يلا ما حيطي القر انا غره نعم صحيح هي هذي غريره انت طاعمك يطي غره وتحكي لها بنفسك غره الساجد تستخدم ليش الغره وقال من جهه صغير عبد المسلات سواط طيب طب سيالي شيء انا انا ما بده شيء ايه رايك في هذا الشيء بالزواج وكذا ايش هواج يعني أنا كزوجة يلا، شباب ولا سريان، شاب شاب، تثير عصير، تيجي الزواج على الزواج والخير كذا، تأخذ العزوبية كذا، فتستقبل المعالس المدارس المسائية أو المسارات والأعراس، وهي طبعاً غير ملحنة يعني وغير مهيجة للشهوات، قد تثير، هل أنت ستقارف قد بالقوارير؟ يا أنت يشارك قد بالقوارير، أشياء الزغراء إذا نسو الشهوات الشبابي، ما من عمل مطلقاً، لأن زغارية يانجير قد بالقوارير، ما قال لحق.